ولكُو الويلُ مِمَّا تصفون ولَهُمَّ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْطُرُونَ أَمْ اتَّخَذُوا آلهَةً مِنَ الْأَرْضِ قُم يُشْرُونَ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 ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما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 وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت الخالدون كل نفس ذائقة الموت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 فَطُول عَلَيْهِمُ الْعُمُرَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَقْصُهَا مِنْ أطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ كُلٌّ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ وَلَئِن مَّسَّتْهُم نَّفْحَةٌ مِّن عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا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 قال ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلكم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من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 ثم نكسوا على رؤوسهم لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْتِقُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضْرُو كُمْ أُفِلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجينا جوانتا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَجُوْو إسحاق ويعقوب نافِلَ وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ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 وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون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 وإسماعيل وإدريس وذالكف كلهم من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين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 وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفر على لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون